114. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وطلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن ولا تفتن 117. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 118. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من يَغْلُو وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُل هَلْ بِنَا إِلَّا 120. ونحن نتربص بكم أن يطيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قُلْ أَنصِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ ق بل منهم نفاقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كتال ولا يم وَهُمْ إلا وهم كارهون